اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل من رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ نقرأ لكم بصوت كريم مصعد الفصل الرابع هذا هو رؤوف علوان الحقيقة العالية جثة عفنة لا يوريها تراب أما الآخر فقد مضى كأمس أو كأول يوم في التاريخ أو كحب نبوية أو كولاء عليش أنت لا تنخدع بالمظاهر فالكلام الطيب مكر والابتسامة شفة تتقلص والجود حركة دفاع من أنامل اليد ولولا الحياء ما أذن لك بتجاوز العتبة تخلقني ثم ترتد تغير بكل بساطة فكرك بعد أن تجسد في شخصيتي كي أجد نفسي ضائعا بلا أصل وبلا قيمة وبلا أمل خيانة لئيمة لو اندك المقطم عليها دكا ما شفيت نفسي ترى أتقر بخيانتك ولو بينك وبين نفسك أم خدعتها كما تحاول خداع الآخرين ألا يستيقظ ضميرك ولو في الظلام أود أن أنفذ إلى ذاتك كما نفذت إلى بيت التحف والمرايا بيتك لكني لن أجد إلا الخيانة سأجد نبوية في ثياب رؤوف أو رؤوف في ثياب نبوية أو عليش وستعترف لي الخيانة بأنها أسمج رذيلة فوق الأرض من وراء الظهر تبادلت الأعين نظرات مريبة قلقة مضطربة كتيار الشهوة التي يحملها كالقطة الزاحفة على بطنها في هيئة الموت نحو عصفورة سادرة وغلبت الانتهازية ثمالة الحياء والتردد فقال عليش تدره في ركن عطفة أو ربما في بيتي سأدل البوليس عليه لنتخلص منه فسكتت أم البنت سكت اللسان الذي طالما قال لي بكل سخاء أحبك يا سيد الرجال هكذا وجدت نفسي محصورا في عطفة الصرفي ولم يكن الجن نفسه يستطيع أن يحاصرني وانهالت اللكمات والصفعات كذلك أنت يا رؤوف لا أدري أيكم أخوان من الآخر ولكن ذنبك أفضع يا صاحب العقل والتاريخ أتدفع بي إلى السجن وتذهب أنت إلى قصر الأنوار والمرايا؟ أنسيت أقوالك المأثورة عن القصور والأكواخ أما أنا فلا أنسى وبلغ جسر عباس فجلس على أريكة حجرية وانتبه إلى الطريق لأول مرة وقال بصوت مسموع كأنما يخاطب الظلام خير البر عجله الساعة وقبل أن يفيق من دهشته لا سبيل إلى التردد فمهنتك هي مهنتك صالحة وعادلة وبخاصة عندما تطبق عليها فيلسوفها وعندما أفرغ من تأديب الأوغاد فسأجد في الأرض متسعا للاختفاء هل يمكن أن امضي في الحياة بلا ماض فاتناسى نبوية وعليش ورؤوف لو استطعت لكنت أخف وزنا وأضمن للراحة وأبعد عن حبل المشنقة ولكن هيهات أن يطيب العيش إلا بتصفية الحساب لن انسى الماضي لسبب بسيط هو أنه حاضر لا ماض في نفسي وستكون مغامرة الليل ابتداء افتتح به العمل وستكون مغامرة دسمة وجرى النيل كأمواج من الظلام تنغرس في جنباتها أسهم الضياء المنعكسة من مصابيح الشاطئ وساد صمت شامل مريح ثم دنت النجوم من الأرض عندما اقترب الفجر وقام عن مجلسه فتمطى، ثم سار على مقربة من الشاطئ نحو المكان الذي جاء منه جعل يتقدم على مهل متحاشيا للأنوار الضئيلة الباقية حتى هذه الساعة من الفجر، وتباطأ أكثر عندما لاحل عينيه القصر الخالي من نواحيه الثلاث، ورقب الطريق بحدة أرضه وأسوار القصور والشاطئ، ثم استقرت عينه على القصر. بدا القصر مسدلا الجفون تحرسه الأشجار من كل جانب كالأشباح. نامت الخيانة في هدوء بديع لا تستحقه البتة مغامرة دسمة ستعطي ردا حاسما على خداع العمر كله وعبر الطريقة في خطوات طبيعية دون تلفت أو حذر ثم صار بحذاء السوري في الشارع الجانبي وهو يتفحص ما أمامه بعناية شديدة فلما اطمأن إلى خلو المكان مال فجاه نصق السوري منغرزا في الياسمين والبنفسج وتوقف عن أي حركة إن يكون في القصر كلب غير صاحبه فسيملأ الدنيا نباحا ولكن لم تندعنا الصمت همسة واحدة يا رؤوف تلميذك قادم ليحمل عنك بعض متاع الدنيا وتسلق السور بخفة وبأطراف محنكة كأنها أطراف قرد ولم تعقوا الأغصان الكثيفة الملتفة الغارقة في الأوراق والأزهار ثم اعتمد على قبضتيه ورفع جسمه بقوته الذاتية إلى ما فوق الأسنان المدببة وهبط به حتى اشتبكت ساقاه بالاغصان في الداخل فلبد بها ريثما يسترد انفاسه وليراقب الحديقة المقتضة بالشجيرات والأشدار والظلمة عليك أن تصعد إلى السطح ومنه تهبط إلى الداخل حتى تعرف طريقك لا آلة معك ولا بطارية ولا فكرة سابقة عن المكان لم تسبق كنبوية إليه لتعمل غسالة أو خادمة بعض الوقت فهي اليوم مشغولة بعليش سدره وقطب بعنف ليطرد عنه هذه الأفكار ونزل بحذر إلى الأرض ثم زحف على أربع متجها نحو جدار الفيلا ودار مع البناء متحسسا الحيطانة حتى عثر على ماسورة وأخذ يتسلق بمهارة البهلوان وكان السطح مقصده غير أنه مر بنافذة مفتوحة غير بعيدة منه وفي الحال قرر تجربتها سدد ساقه نحو النافذة حتى انطرحت على حافتها، وشدد أعصاب يديه متنقلا بهما فوق كورنيش الحائط حتى استقر جميعه فوق حفة النافذة وانزلق إلى الداخل فوجد نفسه في مكان حدث أنه المطبخ وضيقته كثافة الظلمة فجد باحثا عن الباب وكان يتوقع ظلمة أكثف في الداخل ولكنه حلم بحافظة نقود رؤوف أو بعض التحف وكان عليه أن يتقدم تسلل من الباب متلمسا الجدار بيديه قطع مسافة غير قصيرة وكثافة الظلام تكاد تصده ثم أحس تيارا خفيفا من الهواء يلفح وجهه من أين يجيء الهواء؟ وانعطف مع انعطاف الجدار الأملس وتقدم مادا ذراعه محركا أصابعه حتى لمست اسلاكا بلوريه مسدلة محدثة وسوسه خفيفة انقبض لها قلبه ستارة لا شك في ذلك اقترب الآن من هدفه واتجه فكره نحو علبة الثقاب في جيبه دون أن يمد لها يدا وفتح بخفة ثغرة دلف منها إلى الداخل وضيق ما بين ذراعيه ليعيد الستارة إلى وضعها الطبيعي دون صوت وتقدم خطوة فارتطم بمقعد أو بقائم ما لا يدريه وتفادى منه وهو يرفع رأسه متلمسا نورا خافتا سهرا. وقد تعلق أمله بالوصول إليه ولكنه رأى ظلاما مطبقا كالكابوس وفكر في إشعال عود ثقاب للحظة واحدة وبغته اندهمه نور ساطع من كل ناحية نور شديد انقض عليه كلكمة قاضية انغلق جفناه بلا إرادة ولما فتحهما رأى رؤوف علوان على بعد ذراعين على بعد ذراعين في روب طويل بدا فيه عملاقا ويده مدسوسة في جيبه مشدودة، كأنها تقبض على سلاح، هكذا ظن، ونظرة عينيه الباردة زادت قلبه المهزوم برودة، وانطباق شفتيه الناطق بالعداوة والكراهية، والصمت القاتل أثقل من سور السجن، عبد ربه سيقول هذه أنما أسرع أن رجعت، وانطلق صوت نحاسي وراء ظهره يتساءل لنادي البوليس؟ فالتفت وراءه فرأى ثلاثة من الخدم يقفون صفا غير أن رؤوف خرج عن صمته قائلا اذهبوا خارجا وانتظروا ولما فتح الباب ثم أغلق وراءهم أدرك خطفا أنه باب خشبي ذو زخارف عربية محل الرأس بحكمة أو مثل أو آية من الصدف وأرجع رأسه من التفاتته ليلتقي النظرات العابسه وأسمع صوته الخشن وهو يقول من الغباء أن تجرب ألاعبك معي أنا أنا فهمك وحفظك عن ظهر قلب لم ينبس وإن داخله شعور بأنه لن يسلم إلى القبضة التي أفلت منها أمس أو هكذا شعر كنت في انتظارك على أتم استعداد بل ورسمت لك طريق السيرة ووددت لو يخطئ ظني ولكن أي سوء ظن فيك يخطئ غض بصره لحظات فرأى ما تحت قدميه من مشمع لامع ثم رفعهما دون أن يحاول الخروج عن صمته لا فائدة لن تنتهي حقارتك وستموت حقيرا وخير ما أفعله أن أسلمك إلى البوليس فاختلج جفناه وانفرجت شفته في عصبية فتساءل رؤوف بحدة ماذا جئت تريد؟ فغض بصره مرة أخرى أنت تفسح عن عداوتك نسيت الإحسان وتركزت في الحقد والحسد إني أعرف أفكارك بقدر ما أعرف حركاتك وبصوت خافت وبعينين تختفيان في الأرض قال رأسي دائر ما زال دائرا منذ خرجت من السجن كذاب لا تحاول خداعي أنت تتوهم أني صرت واحدا من الأغنياء الذين كنت أحمل عليهم وعلى هذا الأساس أردت أن تعملني ليس الأمر كذلك إذن لما تسللت إلى بيتي لما تريد أن تسرقني تردد سعيد مليا ثم قال لا أدري لست في حالة طبيعية وأنت لن تصدقني طبعا لأنك تعلم أنك كاذب لم تقتنع بكلمات طيبة ثار حسدك وغرورك اندفعتك الجنون نفسه كما هي عادتك ولك ما تشاء فستجد نفسك في السجن مرة أخرى فقال في تسليم أعذرني ما زلت أعيش بعقلية السجن وما قبله لا عذر لك أنا أقرأ أفكارك قرأت كل جملة مرت بعقلك كل جملة الصورة الكاملة التي تتصورني فيها والآن أنا لي أن أسلمك للبوليس فمد يده كالرجاء قائلا كلا كلا ألا تستحقه؟ كلا ألا تستحقه؟ بلا ولكن كلا فنفخ غاضبا وهو يقول إن رأيتك مرة أخرى فسأسحقك كحشرة أهم بالتحرك في سبيل النجاة ولكنه صاحبه أرجع النقود فجمد بصره دقيقة ثم دس يده في جيبه فأخرج الورقتين فتناولهم الآخر قائلا لا ترني وجهك مرة أخرى عاد إلى شاطئ النيل وهو لا يصدق أنه نجى ولكن راحة النجاة تكدرت بالهزيمة وعجب تحت أنفاس الفجر الرطيبة كيف أنه لم ينتبه إلى هوية الحجرة التي ضبط فيها وأنه لم يكد يرى منها إلا بابها المزخرف وأرضها الشمعية واستسلم لرحمة الفجر الندية متعزيا إلى حين عن كل شيء حتى ضياع الورقتين ثم رفع رأسه إلى السماء فها له لمعان نجوم متألق في هذه الساعة من الفجر. للمزيد حمل تطبيق إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com.